ق َ و ل ق ت اشرحي َِ قبري رب و َ ي َ ن ِ ر لي امري واحلل َ ع عقده من ِ ل َ ا ن ِ ي يا رب يا رحمتنا ب ي والاخره へえ。 وحفيد في ا ل ت ا م ق ت ن ظ ر في الامن لن يلقي 谢谢谢谢 اذ تمشي اختك فشكلها الا بند على من يقتل <تصفيق> فلفت سبيل في اهل نبي لكم نجث على قدري يا موسى اذ ل رحمه تمشي اتك فتقول هل اذنكم على نبي どご ف و ج ع ن ا ك إ ل ى أ م ك كي تقر عيننا فلبثت حين في, في ا ه ي م د ي ن ة ثم جئت على قدر واطلعتك ََ ن َ ل من ا ل ِ ي د ي فلهدتني ََُ ا ل َ ا ل َِْ ي ازكى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 فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى فكنا الليل له قول どうも。<音楽> 「こんななさかさか」 قال ل ا ت خاف انني معكما اسمع و أ ر ى ف <تصفيق> أ ت ي ا ه تقول انا إ رسولا, إن رسولا ب ك فارت ل م ع ن ا ファーストの声を聞いてく 「そんなこな言っていたら」 m not man I am n o a o الذي جعل لكم الارض مهدا やったよ。